ياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحذد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا و.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 إلا الله لا إله إلا الله سبحانك ربنا ما كرمت سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفد وإيماناً لا يرتد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذلك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة اللهم اكشف عنهم كلهم يا ذا الفضل والعطاء والمنه اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من الاقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام اللهم هيئ له البطارين